الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا بإنزال الكتاب وجعله من أجل وأوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب وصلاة ربي وسلامه على ذي القلب الطهور لبراس الحق وينبع النور وعلى آله وعطرته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم واقتفى آخرهم إلى يوم الدين والجزاء مما بعد أخوتي أحباب رسول الله لا شك أن في الأمة الإسلامية من العناصر التي تبث فينا السعادة وتذكرنا بالخير سواء كانت هذه العناصر زمانية وكانت مكانية وكانت بشرية وكانت احكامية أو احكامية إلى غير ذلك ولا شك أن تقنين هذه المسائل التي هي ضوابط السير إلى الله تبارك وتعالى تقنينها بشروط تعامل مع الله تبارك وتعالى والتعامل مع الخلق والتعامل مع البشر لشك أن هذا هو المنهج الحكيم بحول الله تبارك وتعالى وكما هو قائم فقد استقبلت الأمة الإسلامية جمعاء السنة الهجرية الجديدة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها علينا فألا خير وسعادة ويمن ونصر للمسلمين في بقاع الأرض كلها فقد لاحظت تباشير هذا النصر في كل البقع بحول الله تبارك وتعالى متمثلين. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة موسم الاحتفاء بدخول السنة الهجرية الجديدة هو فرصة لتدارس ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة هو ليست فقط صرد للأحداث التاريخية بقدر ما هو تحليل ودراسة للمواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة الإسلامية وقف معه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم خصوصا الذين تكبدوا, تكبدوا العناء وصبروا وبذلوا الغالي والنفيس في زمن كانوا فيه مضطهادون ومستضعفون ومع ذلك لم يمنعهم هذا الاضطهاد وهذا الاستكبار من أن يؤمنوا بما يرونه حقا لأنه جاء بموافقة العقل وموافقة المنطق وموافقة الذكر فأعجب أنا مثلا لسيدنا عمر الذي كان يصنع صنما من التمر يعبده فيأكله كأن في نفسه شيء من استهزاء لهذا التأله الزائف رغم أنه كان متشبثا بهذه العقائد التي توارثها عن الأجداد والأباء لكن الفطرة النقية حينما تتمسك بصور الحق فإنها الضمير ينزع إلى بعض الصور التي تترك بصمة في التاريخ هذه البصمة تثير حقيقة ما كانت تصب إليه النفس أولا فسيدنا عمر كان تعصبه إلى حد أنه انفرد بصنمه الخاص ف فهذا يعني شأن العرب كلهم ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إلا أن خضع لهذا الحق يعني هل ترون أن سيدنا عمر الذي كان يواجه بكل شجاعة يواجه في بداية في بداية, يعني في بداية الإسلام حين كان لا يزال كافرا كان يواجه المسلمين وحينما أسلم بدأ يواجه الكافرين هل هذا الرجل بهذه الشجاعة وهذا الاقدام يستطيع أن يلتبس عليه ما ليس بمنطق مثلا لا لو لم يجد في القرآن حقا ووعيا وعقلا لما آمن به ولمسا استسلم له وهذا يعني نعتبره من أدل وأكبر الدلائل على صدق هذا القرآن بل تمثلنا في قول, في قول ربنا تبارك وتعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك أيضا فيه دليل الاعتبار أن هذا الإنسان يمكن أن تصنع به بالرفق ما لا يمكن أن, تصنع أن تصنعه معه بالعنف ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما دخل العنف إلى شيء إلا شانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق والسلم والهدوء أعظم قوة يمكن أن تصنع بها العجائب على دروس التي استفدناها في التاريخ والهجرة والأساس هي ثورة سلمية هادئة مطمئنة لا عنف فيها ولكن صاحبتها قوة عظمى هذه القوة هي التي استطاعت أن تبني دولة الخلود التي ستظل شعلتها متوهجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والذي نستقي هذا اليقين من قول الله تبارك وتعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون لكن قد يأتي من يريد أن يحجب هذا النور لكن أن يطفئه بشامه لا يستطيع لا يستطيع أحد أن يطفئ نور الله قد يقف بينك وبين هذا النور حاجبا يقف بينكما حاجبا فيمنع عنك النور ولا يمنع النور عنك يمنع عنك النور أنت ولكن هل يذهب بهذا النور؟ ما عليك إلا أن تكابد وتدافع؟ لكي تجعل بينك وبين النور كوة تستقي منها هذه الأشعة أشعة الحق والدليل والبرهان اشتدت إذاية قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ومكة طبعا هي وسط بلاد الله أوسط بلاد الله هي مكة وكذلك جعلناكم أمة وسط قال أهل العلم في كل اعتبار أمة وسط في كل الاعتبار وسط في العدي وسط في الرسالة وسط في الكرم وسط في الأنساب وسط في الانتماء ووسط في التاريخ ووسط حتى في الجغرافية الآن يتدارس العلماء إمكانية نقل تحديد التوقيت الزمان العالمي إلى مكة لأنه النقطة الخط الطول الذي يشق مكة هو الخط الذي ينبغي أن يكون أصلياً في اعتماد ضبط التوقيت في الدول العالم كلها لأن توقيت جرينيج يضطر الدول إلى أن تنقص وتزيد في ساعاتها في كل لحظة حتى تحفظ على قيمة الزمن ولحظوا أن الزمن بدأ يتناقص ببضع دقائق كل عشر سنوات فيضطرون إلى أن يكلئوا ذلك ما يسمى بالكالئ لكي يحافظ على هذا التوازن وتوقيت مكة كما حقق أهل العلم ذلك هو التوقيت السليم وبالتالي فهي أرض وسط وهي أصل الأرض مكة هي أصل الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دح الله منها الأرض يعني الأرض كانت ماء والكعبة هي كانت مثل خشعة على الماء فبدأ دحي الأرض من مكة فكانت أول بقعة ظهرت من الماء هي مكة هي الكعبة مكة فلاح منها جبل أبي قبيس وغير ذلك ثم دح الله منها الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أحاديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وترعرع في مكة في يعني قليل من سنواته الأولى ترعرع في بادية بن سعد عند حلمة السعدية لكنه رجع واستكمل تربيته مع جده ثم مع عمه في مكة مهدي الوحي ومهدي الحضارة الإنسانية على الإطلاق يعني لا يمكن لأهل التاريخ المحققين أن يختلفوا في هذا ثم المرتع الذي كانت تحترمه قبائل العرب كلها بل قبائل الدنيا كانت تحترم مكة وتحترم أهلها وتحترم بيت الله الحرام فيها كانت تعظم يعني العرب كلها عظمت بيت الله الحرام إطلاقا عبد كل الأحجار سبحان الله صنعوا من الأحجار آلهة عبدوها ولكنهم ما استطاعوا أن يعبدوا مكة الكعبة باعتبارها أحجار وأيضا ما استطاعوا أن يعبدوا الحجر الأسود لأن الله تبارك وتعالى صرف عن هذين الحجرين أو المكانين تدنيس الشرك فوضعوا الأصنام ليعبدوها ولكنهم إذا طافوا بالبيت دعوا ربا كريما إذا طافوا بالبيت دعوا ربا كريما ممكن يقول شو أحد يطوف بالبيت ليدعو هبا فكان دائما يقولون حينما يطوفون بالبيت لبيك اللهم لبيك ولم يقولوا لبيك يا هبا يقولون لبيك اللهم لبيك طافوا بالبيت وتمسحوا بستائره بغية التقرب من الله تبارك وتعالى لولا أن الشيطان نفث فيهم أن يشرك مع الله غيره إلا أنهم حافظوا على أصل العبادة في أصلها لو كان يعني ما شابها بهذا لكانوا على الحنيفية السمحة مطلقا فالنبي صلى الله عليه وسلم ترعرع في هذا المكان المعظم الذي له توقير واحترام إلى غير ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بهذه الأرض فأحبها حبا جما ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نضطره قومه أن يخرجوه أخرجوه ظلما وعدوانا حينما وصل على مشارف مكة التفت وهو يرى مكة وكأن به صلى الله عليه وسلم عينيه عيناه تتركزان على قلب مكة على الكعبة ويقول يا مكة والله الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلى قلبي لولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت منك أبدا هذا تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام الشريف المنيف مقام يستمد أشعته من السماء لأن الكعبة فوقها مباشرة البيت المعمور قنبي صلى الله عليه وسلم لو خرى لخرى على أركعني لعبدي مباشرة وهذا طبعا مما ينبغي أن يعتقده المسلم وهو تقدير واحترام مقام مكة تقديم واحترام لأن الله تبارك وتعالى حرمها وعظمها وجعلها توقيرا في قلوب المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم دافع هذه الأرض في حرب الفجار وشارك في الرمي بمعنى كانت مشاركته في مكة مشاركة اجتماعية مشاركة سياسية ومشاركة اقتصادية فرعى فيها الغنى وتجر فيها ورمى عنها ودافع عنها كان ابنها الغارة فلما وصل سن الأربعين فجاءه الوحي في جبل النور فجاءه الوحي فلزم مقام الوحي فيها وأد وظيفته على أكمل وجه مدة ثلاثة عشر سنة فيها طبعا الدعوة الأولى المرحلة الأولى كانت سرية لكن المرحلة السرية لم تدوم طويلا. رغم أن بعض بعض الناس الآن يحاولون أن ينفوا أن ليس هناك أي شيء اسمه دعوة سرية أو مرحلة سرية هذا طبعا لا يقول به من يتتبع آثار القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا مما يسمى بسنة التدرج يعني لا عيب أن تكون هناك مرحلة سرية نقول القول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هذه كانت المرحلة الثانية بعد المرحلة السرية مرحلة السرية أدامها نفس الله وغرضها في أربعة أنفس وطبعا لم تخرج قالوا بأن كبار قريش كانوا يعلمون ما يقول نعم كانوا يعلمون ما يقول يعني هو لم يخفي إيمانه ولم يخفي هذه المسألة ولكنه أخفى الدعوة بمعنى لم يخرج إلى مكة ليدعو جهارا هذا الذي كان يخشاه أهل مكة ثم نزل عليه قولة تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هذه تمهيدا للدعوة الجهرية لرفع المحابات حتى لا يقول من يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في دعوته خيرا لبدأ به أهله وأقاربه فقال له الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ثم بعد ذلك نزل عليه قول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وكانت هذه فاتحة الدعوة الجهرية مطلقة فلما أقام فيهم الدعوة جهرا اشتدت إذاية قريش له ولمن تبعه ولكن حينما نستعرض فصول السيرة نجد أن قريشا كلما زادت اعتداء على المسلمين كلما ازداد عدد المسلمين وهذا المنطق يدوم على تولي الأرض إلى يومنا هذا كلما ضيقت على من تخاف منه من أهل الإسلام كلما اتسعت رقعتهم حين تضيق الخناق على المسلمين في أي بلد سواء كان إسلامي أو غير إسلامي حينما تضيق الخناق على جماعة أو على عالم بحجه أنك تخاف اطفاء افكاره الاسلاميه وتسمي بالاسلام كلما اتسعت رقعتهم عند أهل الحب وكلما نصرهم الله تبارك وتعالى ولكن بالزام ما بدانا به صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه بمعنى ان هذا تحقيق الانتصار من مما تعرض له الانسان من المعاناه يلزمه الصبر والصبر قد يطول وقد يقصر الله تبارك وتعالى هو الذي يحدد زمن الانفراج يقول ابن النحو رحمه عليه اشتد أزمة تنفرج قد اذى النيلك بالبلج اشتد يعني كلما اشتدت الأزمة فإن هذا دليل على بزوغ الفجر كلما اشتدت الظلمه كلما قرب الفجر اشتدت الظلمه كلما قرب الفجر اشتدت الظلمه وكلما قرب الانفراج اشتدت الأزمات اشتدت الأزمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صبره ثلاثة عشر سنة في انتظار هذا التفاؤل وهذا الانفراج وسيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر حينما طلب منه أن يتبعه لكي يتعلم منه ما علمه الله إياه وهذا طبعا وازع في كل الأنبياء أن يتلمس العلم ممن هم أكبر منهم علما خصوصا حينما سئل سيدنا موسى من قبل قومه أيوجد في الأرض من هو أعلم منك فسيدنا موسى خشية أن يجيبهم بنعم فينفض حوله وقد جربهم وجرب عقلية البقرة فيهم فأجابهم بما يعلم باعتباره نبيا لا يمكن في أمة أن يوجد فيها من هو أعلم من نبيها فإن النبي يستمد علمه من الله ووحي الله في قمة العلوم كلها لا يرقى عالم فوق نبي مطلقا لأن العلم جاءه وحيا مباشرة لم يحتج إلى قراءة وإلى درسة مباشرة أعطاه الله النتيجة المطلقة فيكون أعلم فقال أنا أعلم فعاتب عليه الله لما لم يرجع العلم لله إذ لو قال لهم الله أعلم مني لخرج من باب واسع قال فلما عاتب عليه الله لما لم يرجع العلم لله كما يقول نفسه في صحيح البخاري قال قال الله له بلى يا موسى عبدنا خضرا أعلم منك فذهب سيدنا موسى يبحث عن, عن سيدنا الخضر ليأخذ منه هذا العلم باعتبار أن سيدنا موسى نبي وهذا نبي آخر أعلم منه فأراد أن يضيف علم الخضر إلى علمه ليكون أعلم الناس وأعلم الناس من أضاف علم الناس إلى علمه كما يقرره أهل العقل قاطبة هنا ذهب إليه موسى وطلب من الله قال أرنيه يا رب وأراه الله الآيات يعني بعض العلامات التي إن رأها فإنه سيجد الخضر وحينما التقى بالخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلم مما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فلاح له في الأفق أن إذا أردت أن تحقق ما تصب إليه مما صب إليه موسى عليه السلام هو أن تشترط على نفسك منهج الصبر لأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فقال إنك لن تستطيع معي صبرا فكأنه شد الأبواب في وجه موسى أو باعتباره تلميذا أمام أستاذه ولكن أراد أن يترك له فجوة الأمل ليتشبث من جديد بهذا الطلب المنيف الطلب الشريف وهو طلب العلم الحق فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا ثم ضرر له ليفتح له فجوة الأمل قال وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا؟ برر له لماذا قال له في منذ الأول إنك لن تستطيع معه كأنه قالها بصورة اليقين وبصورة الصبر وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرة فلما وجد هذه النافذة تشبث بها من جديد قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا لكنه مع توالي الصور التي نشاهدها في صورة الكهف من السفينة التي خرقها الخضر فاعترض عليه موسى فذكره قال له ألم قل إنك لم لم تستطيع معي صبرا فاعتذر سيدنا موسى من جديد ثم في قصة الغلام الذي قتله الخضر فاعترض عليه موسى عليه السلام فقال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ثم في قضية الجدار وبنائه قال هذا فراق بين وبينك لانه اشترت لأنه هو الذي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فقال نبي صلى الله عليه وسلم لو, لو لم يشترت لما حله منه أستاذه ولا استمر في المسألة وإنما حينما استكملت القصة علق عليه الحبيب المصر صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لو صبر لو صبر لرأ العجب فعلق رؤية العجب على الصبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا الصبر رأى هذا العجب نقصد هنا بالعجب الانفراج والفتح وتحقيق البناء بناء الدولة الإسلامية على أركان أساسية متينة حقيقية لا يخشى على بانها أن تنهدم أو أن يخر هذا السقف فوقه حينما يكون البنيان صحيحا ومتينا لا يخشى من يبنيه أن ينهدم عليه وقف فوقه أو تحتها أو في داخله هذا لا يهم النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذه المسألة صبر. لكن الصبر له قمة حينما نقول وصل إلى قمة الصبر وحينما تصل إلى قمة الصبر بمعنى تؤذن بأن تنحدر من جديد لأنه ما وصل شخص أو أحد إلى القمة إلا وأعلن إن لم يتشبث بهذه القمة أن ينحدر من الجانب الآخر القمة منتهى الشيء القمة منتهى الشيء وبقدر ما ترتقي من القاعدة إلى القمة إلا وتسلك مسالك الخطر فكلنا نسلك سبل المجد نريد أن نصعد القمة ولكن ليعلم كل واحد أن القمة ضيقة القمة ضيقة لا تتسع الاثنين ولا يمكن أن تحس فيها بالاستقرار لأنه إذا من وقف على القمة أطلق يديه ليحقق مبدأ التوازن فمن أراد أن يصل إلى القمة فليستعد على سنة المدافعة لأنك إن لم تدافع لوصل القمة وانعسخ هوز إن لم تدافع في القمة سقطت مطلقة فبقدر ما يخشى الإنسان ما لا يحب الإنسان القاعدة يخشى من صعود القمة رغم أن الحف هو صعود القمة أنشده الشعراء قديما وحديثا ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تذبخر في جوها واندثر كما قال الشاعر التونسي الشاب هنا سلك النبي صلى الله عليه وسلم سبل المجد بالصبر فارتقى وارتقى في معارج الكمان حتى وصل قمة الصبر طبعاً وصل إلى قمة لو كان أي شخص في مكان رسول الله لا نفذ منه هذا الصبر وهنا نستحضر قصة نوح عليه السلام مع قومه حينما ظل فيهم ألف سنة إلا خمسين وهو يدعوهم فما تبعه أحد قال إلا قليل بعضهم قال رجلين وبعضهم قال ثمانون رجل من أهله بمقارنة مع الألاف المؤلفة من قومه يعني لم يتبعه أحد فدع عليهم موسى كأنه استنفذ أسباب الصبر أسباب البشرية رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يظل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا يعني دعوة استئصال دعوة استئصال مطلقة فأرسل الله عليهم الطفا لأن الله يغضب لغضب عباده المؤمنين إذا غضب العبد غضب الله لغضبه لكن إذا غضب على الحقا لكن في أحد, أحد أيام الجمعة جاء يعني سؤال يعني في المنبر واحد يقول ادعو معي على أخي لا ظلمني وأنا أريدك أن تدعو على الظالم قلت له إذا كنت متأكدا بأنك مظلوم فيكفي أن تدعو عليك فإن دعوة أمام دعوتك أنت هزيلة لأن الله تبارك وتعالى يستجيب للمظلوم ويرفع دعوته فوق السحاب ولم يجعل بينه وبين دعوة المظلوم حجاب فإذا دعاه المظلوم قائلا رب إني مغلوب فانتصر يجيبه الله وعزة وجلال لأنصرنك ولو بعد حين يعني إذا كنت متأكدا أنك مظلوم يعني لا تطلو مني خلاص دعو أنت لكن إذا أنت أرادت أن تصدع شيء من القلقلة أمام الجمع العام بينك وبين أخيك فهذا يعني لا يرتج إليه إلا الفاشلون وهذه مسألة طبعا فيها بعض ذكاء ليمكن أن يستحذرها من ليس له ذكاء أصلا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج قومه من مكة في شعب أبي طالب فقاطعه قاطعه اقتصاديا قال لا نذيع لهم ولا نبتع منهم قاطعوه اجتماعيا ولا نصل أرحامه وقاطعوه سياسيا قالوا ولا نبايعهم ولا يبايعوننا يعني مقاطعة اقتصادية مقاطعة اجتماعية مقاطعة سياسية مطلقة فكان أبو جهل وغيرهم أبو سفيان يعترضون للقوافل قبل أن تدخل مكة فيزيدون من الأرباح أضعافا مضاعفة فيستملون القوافل قبل أن يشترونها مخافة أن تدخل مكة فيشتريها بعض المسلمين خصوصا وأنه كان مع المسلمين من هم معروفون بالتجارة وغير ذلك يعني دخلها عقلاء المسلمين طبعا فكان يعترضون للقوافل يعني مقاطعة شديدة جدا مقاطعة, مقاطعة من جميع الجوانب يعني كأنه نقول تحالف تحالف ضد عزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهذا التحالف خطير جدا أي تحالف قام على أسس الشيطان ينهدم مباشرة أي تحالف ضد الله ورسوله والمسلمين مآله إلى الانهزام والانكسار في أي زمن وفي أي وقت مطلق وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف خرج إلى الطائف والطائف لم تكن مكانا آمنا وكان طبعا عند تحالف بينها وبين قريش فلما علمت قريش بذلك أرسلت حلفها إلى كبارائها فصلت على رسول الله السفهاء والصبي الصغار يضربونه بالحجارة وكان زيد بن حارثة يقف حاجزا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحجارة حتى دميت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالت منه الدماء الزكية فدخل إلى بستاني يملكه أحد النصارى اسمه عداز وكان من بلاد نينوة وهنا هنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا بدعاء الطائف المشهور هذا الدعاء من أراد أن يستنبط منه الحكام سيكتب كتابا كاملا بخمسين فصلة اللهم إني إليك أشكو قوة ضعفي, وقوة قوة أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني إلى عدو يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة إلى غير ذلك دعاء زعزع أركان العرش اهتز له عرش الرحمن فغضب الله تبارك وتعالى لغضب نبيه وأرسل جبريلا مأذونا مع ملك الجبال فقال ملك الجبال لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين يعني أهل مكه وأهل الطائف يأخذ الملك الجبلين جبل مكة وجبل الطائف فيطبقه عليهم فيظلون مدفونين ميتين إلى يوم القيامة يعني يباد عن بكرة أبهم لكن الآن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ إلى قمة الصبر فحافظ على توازن هذه القمة فقال اللهم أخرج من أصلابهم من يوحدك وفي رواية من يعينني على دينك وفعلاً استجاب الله لنبيه فأخرج من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل الذي حمل مش على الإسلام فيما بعد وأخرج من كل من صلب كل كافر مؤمنا ومن صلب عتبة أخرج حذيفة بن حذيفة أو أبو حذيفة بن عتبة وحمل أيضا مش على الإسلام وكان من المبارزين في في غزوة بدر طبعا هنا نزل عليه قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت له فبما رحمة من الله لنت له بعد هذا الاعتداء السافر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم جميعا وتكررت الصورة في غزوة حنين حينما أصر المسلمون ستة آلاف أسير من الكفار فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم جميعا وفي غزوة الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وهم أسرع قال ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال إني أقول لكم اليوم كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء فأسلم الأسر جميعا عن بكرة أبيه هذا المجد المراني في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حافظ على قيمة الصبر الصبر هو أن يكون ملازما لقيام الحلم الصبر إذا كان مجرد من الحلم لا يسمى صبرا والصبر الحق هو أن تصبر حين تقدر نقال الحليم الحليم والحلم هو العفو عند المقدرة العفو عند المقدرة هو الذي يمكن معنى الصبر الحقيقي تتوجه بهذه... بهذا العفو وهذا الحلم هذا العفو وهذا الحب إذا لم تتوجه ب, ب... ب... تتوج به قيمة الصبر يذهب صبر كسدن وهباء ك... كالجمل الذي حرث ثم دك بأخفافه كل أخدود نقول إذا دك الجمل أخاديده بالخفاف فلا ناقة حرثت ولا جمل أريب أبداً <تصفيق> هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في الهجرة لأن قريش زادت من إذايته للرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت تصنع تحالف ضد النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله لرسوله بالخروج يعني هنا نقطة مهمة للهجرة ليست هجرة هارب وإنما هي هجرة طلب تلايق القائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كانت فاشلة كما قال بعض الدعاة المصطنعين المزوقين قال هجرة الطائف كانت فاشلة مجرد أن تنطق هذه الكلمة في حق رسول الله هو جرم وليس غن لم, لم يرتبط معنى الفشل إذن قلنا لو تأملنا هجرة الطائف لوجدنا فيها أعظم نجاح إذ خروجه إلى الطائف كان خروجا إلى أعتمعان القمة لتنبثق من روحه معاني الدعاء الذي يسمى دعاء الطائف ويأتيه الفرج من عند الله فتتحقق منه طينة الرقة التي عجب الله بها عبادة من طينة خلقه حينما قال فبما رحمة من الله لنت له يعني الإنسان أحيانا يذهب إلى مكان لتتأجج قدراته فيستخرج من قلبه أجود ما عنده وهذا طبعا نجاح مطلق ونجاح عظيم وعجيب إذن أن الله تبارك وتعالى أذن لرسوله بالهجرة لاحظ أيها الإخوة أنني الآن أنا لا أسرد الأحداث التاريخية صرد قصص وإنما نحاول أن نسلط الضوء على, على قصة الهجرة مطلقا ببعض الدراسة والتحليل واستبطان ما ينبغي أن يكون عليه المرء في بناء المجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفذ فيها الأسباب البشرية ليستحق أن يكون قدوة وحجة قدوة في الدنيا وحجة في الآخرة على الناس جميعا وهو مؤيد بالوحي لكننا نرى في الهجرة أن هناك الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما حاجة إلى هذه الأسباب البشرية والله تبارك وتعالى قد أخبره وقال له والله يعصمك من الناس نقول خطاب الله إلى رسوله هو خطاب إلى الأمة في شخص نبيها إذن لو كان الرسول أي نبي أرسله الله تبارك وتعالى كان النبي من الملائكة لم صلح هذا النبي أن يكون حجة يوم القيامة لأن طاقة الملائكة تفق طاقة البشر وإنما يرسل رسلا من جنس من يرسل إليهم هؤلاء الرسل ليستحق أن يكون حجة لأن فيهم بشرية والنبي صلى الله عليه وسلم قر له ربنا تبارك وتعالى ذلك في خاتمة سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن هناك المعاني التي رقت به فحافظته يوحى إلي فنحن لا نركز على البشرية لوحدها, على الوحي لوحدها ولكن نوازن بين البشرية والوحي الوحي يجعل لهذه البشرية بعض الخصائص التي ليست للبشر مطلقا أولا باعتباره يوحى إليه فهذا اختيار من الله وباعتبار أن من يوحى إليه لابد أن يعصم من بعض الأشياء التي تتنافى مع مبدأ التبليغ والدعوة يقول ابن عاشر رحمة الله عليه محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يذكي هذا أيضا عصمة لأنها تتنافى مع مبدأ النبوة ومنع الله عليه المرض المخل بقواعد الدعوة أيضا وإلا فهو يمرض كسائر الناس فيطلبه الطبيب ويجوع فيطلب الاكل إلى غير ذلك جرى عليه ما يجرى على سائر البشر لكن هل نقول هو بشر نعم لكن هل كباقي البشر لا ليس كباقي البشر باعتباره خير خلق الله النموذج الكامل لأنه لا يصل, لا يصل أحد إلى قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جعل نموذجا ليتجبه به الناس وليس كل من تتشبه به تستطيع أن تكون مطابقا له حذو القذة بالقذة لا تستطيع إنما النموذج فيه صفة الكمال وينبغي للذين يقتدون به أن يرتق ليس الكمال ولكن أن يتقرب إلى هذه القدوة ولله يضر قائل إذ يقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد بشر وليس كالبشر محمد بشر وليس كالبشر فأراد أن ينبئ قل محمد يقوتة والناس كالحجر اليقوت حجر والحجر حجر لكن هذا اليقوت حجر نفيس وباقي الأحجار ليست نفيسة لكن قيمتها حجرية النبي صلى الله عليه وسلم بشر لكن فيه نفاسة في هذا العنصر البشري بشر ليسلح أن يكون حجة على الناس فإذلك نراه استنفذ الأسباب البشرية حينما أذن له في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى أخرج المسلمين قبله وهذا طبعا لقطة تحسب ردا على من يقول ربما هرب لو كان يعني أراد أن يهرب لما, لما التفت إلى أصحابه لخرج أولا ونقال تحقب لكن بقي أخيرا لم يستلقي معه إلا من يحتاجهم في هذه الأسباب البشرية من أمثال أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد, الله وعبد الرحمن بن أبي بكر وعمر بن فهيرة وسودة بن زمعة وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بن تأيلا غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن الله له في الهجرة بدأ يستعد استعداداً بشرياً فرسم خطة طبعاً هذه الخطة رسمها ليؤكد لنا أنه قدوة هذه أسباب بشرية أول ما فعل اشترنا قتين اشترنا قتين ودفعهما إلى عبد الله بن أريقيت وقال له بعد ثلاثة أيام لاقنا عند غار ثور الخطة الثانية هو أن يخرج ليلا وليس نهارا يقول نفس عاصم سيروا بليل فإن الأرض تطوى لكم الخطة الثالثة هو ما يسمى في تحقيقات المخابرات بعنصر التمويه حينما خرجت تجه بعكس الاتجاه الذي هو أصلاً يريد أن يذهب إليه الخطة الرابعة أنه اختار دليلا باعتبارين الذي هو الله بن أريقت لماذا اختاره؟ لأنه عنده جيداً اعتبارات الاعتبار الأول أنه كان عالماً بما يسمى بالقيافة وهو علم الشعاب الأرض نسميه الآن بعلم الجغرافيا الوصفية جغرافية الوصفية أصنا الجغرافية جغرافية فيها معنى الوصف اشتقاي بسم الجغرافية هو وصف الأرض جيو هي الأرض غرافوس هو الوصف وصف الأرض فالعلماء حديثا قسموها بين الجغرافية البشرية والجغرافية الاقتصادية والجغرافية الوصفية والجغرافية إلى غير ذلك فهذا الرجل كان معروفاً بما يسمى بعلم القيافة وهو جزء من علم الفراسة. كانت العرب قد برعت في هذا الفن في علم القيافة كان معروف يعني عبد الله بن أريقت فصالح أن يكون دليلاً في الصحراء ليخرج من شعاب الصحراء إلى بر الأمان الاعتبار الثاني أن عبد الله بن أريقت كان كافرا. فحمزة أكاد أجزم أنه كان أشد علما في القيافة من عبد الله بن أوريقه حمزة بن عبد المطالب يقول حمزة كان يعني العرب كانت تجوب الصحراء بالنهار كيف تشاء ولكن بالليل قلة القليلة يستطيع أن يذهب في الصحراء فيتمكن من العودة في نفس, نفس الليل يقول حمزة ابن عبد المطالب حينما جاء ليسلم بين أيدي رسول الله قال له يا رسول الله عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران كان يجوب الصحراء بالليل مطلقة فهو أعلم من عبد الله بن راقب بهذا الفن ولكن لماذا لم يستبقه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبقى عمه حمزة لماذا واستبقى لو كان استبقى حمزة وهو مسلم لحامت حوله الشكوك ولوضع عليه قريش الجواسيس والعيون يترسدون حركاته ولعلم أنه إنما استبقاه ليكون له دليل ولكن اختار الله مريقت فما حامت حوله الشكوك وما ظن أنه سيكون بينه وبين رسول الله الحلم باعتباره كافر طيب أن هذا من الخطط البشرية الصورة الأخرى إحدى الصور التي فيها استنفاذ الأسباب البشرية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من فراشه ليخرج استخلف في فراشه علي بن أبي طالب وكان فتم صغيرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم والخروج هنا كان معجز طبعا لأن الأسباب البشرية وقفت عند هذا الحد خلاص. فربنا تبارك وتعالى أدخل عنايته مطلقا خرج عليهم نبي صلى الله عليه وسلم على الرهد الذين كانوا وقفوا عند الباب وبأيديهم سيوف ينتظرون أن يضربوه ضربة رجل واحد كما أوحى إليهم الشيطان فخرج عليهم يقرأوا صدر صورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون هذا الإعجاز الكامل لكن قبل هذا وبعد لازمته الأسباب البشرية استخلف علي بن أبي طالب ربما يقول قائل لماذا استخلف علي بن أبي طالب أآثر أن ينجو على أن يقتل علي في فراش وعلي طفل صغير؟ لا كلا والله ما هذا؟ نقول أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه في كل خطة صنعها وفي كل شيء فعله أن بصعى سلم لا يمكن أن تصدر عنه إذاية تجاه أحد مطلقاً وإنما استخلف عليًا ليبدد رسم خطة من عند قريش شو هي؟ إن من علم القيافة أيضا أن يستدل على زمن الخروج بدرجة دفء الإزار الذي كان ينام عليه فإذا دخلوا فوجدوا أن الفراش لا يزال دافئا علموا أنه قريبا من بيته فيبحثون في محيط البيت وإذا وجدوا فراشه باردا اتجهوا إلى أقصى ما استدلوا به من درجة البرودة يستطيعون أن يقيسوا طبعا قياسهم في الصيف ليس في قياسهم في الشتاء لكن لكي تختلط لهم الأوراق خرج الله صلى الله عليه وسلم فترك علي فجسم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حافظ في فراش رسول الله على نفس الدفئة فلما دخلوا يعني وجدوا علي في فراش ما استطاعوا أن يفكروا في هذا القياس مطلقا فحاروا وتشتت فكرهم وما علموا أين يبحثون هل في محيط البيت أم في وسطه أم في أقاص البلاد النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ذهب إلى غار ثور هو وأبو بكر طب هذه الخطة العجيبة أيضا كل أهل قريش ظنوا أنه سلك الطريق لينجو بنفسه سلك الطريق فتبعوه بدأوا يبحثون عنه في المحيط أقرب الأقرب الأبعد لكن ما ظن أنه سيخطبئ ثلاثة أيام وهو لا يزال قرب مكة حتى تنقطع عنه الأقدام ويطمئن من لا أحد يعني يجوب هذه الصحراء بحثا عنه بكثافة قد يكون واحد او اثنين لكن أن تكثف قريش البحث وترسل عيونها على رأس كل طريق الآن ستقعد بعد هات أيام وهذا طبعا من طبيعة قريش إذا جازت ثلاث أيام إن قطع البحث والغضب وكل شيء وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحيل لمرئين أن يهزر فأخاه فوق ثلاث أي أيام هذا ما يسمى بأدنى الوطر وليس أقصى بأدنى الوطر وحقيقة ما يمكن به التعامل مع غير الإنسان مدني بطبعه اجتماعي بفطرته النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الغار وهذا أيضا من أسباب البشرية حينما أراد النبي أن يدخل الغار منعه أبو بكر قال يا رسول الله أنا سأدخل قبلك أنا سأدخل قبل منك ليفديه بنفسه بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أيضا أبو بكر انظروا كيف كيف, يعني كيف اختارته العناية الإلهية ليكون رفيقا لرسول رب العالمين هذا الرجل له سبق في الإسلام وله أثر قبل أن يخرج معنا صلى الله عليه وسلم شو حجوش صورة صورتان عجيبتان جدا الصورة الأولى هو لما خرج معه المال يلوم طبعا أبو قحافا لهو ابباه كان سيلوم أبو بكر على أنه ترك عياله من غير مال وهو يعلم كرمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ماله والكس الذي كان فيه المال وضع فيه قطعا من الأحجار ووضعه في كوة فقال لأسماء بنته هذا ما تركت لكم أسماء فهمت الرسالة فلما جاء أبو قحافة بلغه أن أبو بكر خرج مع رسول الله والناس يترسدنا قال يعني أظن أن أباكم ترككم بلا فلوس قتلى أبته يعني تخاطب جدها قتلى قد ترك لنا هذا وأخذت وكان لا يرى أخذت جدها وبدأ يتحسس الكيس في الكوة فظن أنها قطع ذهبية لم تكذب عليه حتى قل له إن هنا ذهب وأبو بكر هو الذي أخرجها من الكذب حينما قال طاركت لكم هذا وقالت وطارك لنا هذا ولم تقول طارك لنا مالا أو ذهبا هذه صورة رائعة من أبو بكر الصورة الأخرى هي في بداية الرسالة الإسلامية حينما يقول نبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة إلا أبو بكر فإنه لم يتلعثم أبدا لم يتلعثم قال له إن أنا رسول الله قال أشهد أنك رسول الله قال أعرج بي إلى السماء قال أشهد أن أعرج فسمي صديق يعني ما تلعثم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم ولعل الذين يحقدون على بكر حقدوا عليه لأنه كان له هذا السبق العجيب والعظيم سبق في الإسلام سبحان الله هنا لا يزال أبا بكر يدافع عن نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أدخل قبلك الغار باش إذا كنت ماشي سبع أن يكلني كانت حيات تلضغني أنا لاحظ حد. لاحظة القيمة فدخل أبو بكر والإزر اللي عندهم فوق زولو وبدأ كي قطعه به الحفر حتى لا تخرج منها حيات أو عقاريب وبقتل حفرتين ولم يكن له ما يغلقه بهما فدخل المبس وسلم ومدأ أبو بكر رجليه فأغلق بإحدى قدمه حفرة وبالقدم الأخرى حفرة هكذا فداه بنفسه ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ الصديق فلدغ الصديق من الغار لدغ تعرف السم العقرب السحراء أو الحياء أخطر من فأحس بألم شديد يعتري جسمه حتى أصابه العرق فبك رضي الله عنه من شدة الألم وهو لا يستطيع أن يتحرك مخافة أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام لا يجوز لأحد أن يوقظه عسى أن يكون متلبسا بملك الوحي فما استطع أن يوقظه حتى دمعت عيناه فسقطت دمعة لخد رسول الله وكانت ساخناه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما به فأخذ النبي بعض ريقه وخلطه بالطراب ووضعه على مكان اللذغة بريئة بإذن الله وهو يقول تربة أرضنا بريق بعضنا تشفي سقيمناث وهكذا تجعل عند من يرقي لا لا لا لا لا لا إخوة الذين عندهم الرقية, الرقية عند ضوابط في الإسلام الرقية تكون بالقرآن ليس بغير بعض الأدعية التي هي مأثورة عن نفسه كان يقول أعوذك بكلمة الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل, شيء كل عين لامة هذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقرأ عليه المعوذات. قل بالله أحد قل, قل عرب الفلاق قل عرب الناس هذه المعوذات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بهما يركبهما الحسن والحسين أما أن يدخل في أشياء أخرى ما أنزل الله بهم السلطان فهذا ليس من ضوابط هذا هذه الرقية الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه فيقرأ عن نفسه القرآن والرقية تكون في النفس بالصلاة بمداومة قراءة القرآن بأكل الحلال برد المظالم والله أحسن رقية هذه فيستعين أيضا على قراءة أمراضه بالقرآن الكريم هذا أعظم رقية لكن يتخذ الأسباب البشرية من تطبوب وغير ذلك ويستعين برحانية القرآن على ذلك فإن الله أنزل فيه شفاء كما أقر بذلك في صادق وحي صورة عظيمة في, في الغار نختم إن شاء الله أنه حينما وصل من كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار وقفوا في فم الغار هنا وقف. نختم بصورتين وق... الصورة الأولى وقفوا في فم الغار لأن أقدامنا انتهت إليه إلى الغار يقول الأقدام تنتهي هنا فيقول لا لا ليس هنا تجادلوا طويلا عندما في الغار ثم رجعوا لماذا رجعوا أعجزهم الله الغار بالنسبة للإخوة الذين زاروا الحج الغار الغرب وقفواه منحاني الآن بدلوا شئ المعالم دياله بدروا في شي حزرات دا. منحاني لما توقفت يكون هنا يعني, يعني يخصوهم يحنوا هيدا باش يشوفوش كونه في الغرب لكن وقفوا هم استطاعوا أن ينحنوا أبدا ما استطاعوا أن ينحنوا أبدا كان روايات ضعيفة جدا تتقول بأن جاءت العنكبوت ونسجت على فم الغار. وتقول بأن جاءت حمامة وعششتها وتقول بأن كانت هناك حية وهذا لم يصل إلينا في صحح السنة لم تكن هناك لا عنكبوت ولا حمامة ولا حية أنا عندي أن المعجزة تتحقق ببلاغة إذا لم تكن هناك عنكبوت لأن إذا كانت عنكبوت خلاص صافي بالددق صافي كان عنكبوت ما كان حد لكن الأعجاز هو أن لا تجد أي حاجة أيدا لأي عنكبوت ومع ذلك تعجز أن تدخل وتعجز أن تستذل على رسول هذا هو المعجزة الكبرى فإذلك لم يرد إلينا من صحيح السنة ما هذا ورد رواية ضعيفة في قصة العنكابل أما قصة الحمامة فلا أصل لها وقصة الحياة أيضا لا أصل لها إن شاء الله ويتحقق الإعجز كنا بفقدان ذلك مطلقة لأنه نحن نتبع صحيح السنة الصورة الأخيرة وهي دور المرأة في بناء الدول الإتسلامية هنا في الهجرة في قصة الهجرة أسماء بنت أبي بكر كانت ترسل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر في الغار مدة ثلاثة أيام ويحمله عبد الرحمن ابن أبي بكر فإذا جاء عبد الرحمن بن أبي بكر يحمله الطعام تبعه عامر بن فهيرا بالماشية وكان يرعى الماشية عند أبي بكر لماذا يتبعوه؟ ليخفي آثار عبد الرحمن فليس عليه الناس هذا الخطة العجيبة جدا فيصل عبد الرحمن أبي بكر يعطيهم الطعام ثم يعود وأنا هنا أقول لو كانت العنكبوت هناك لمدة ثلاث أيام كيف استطاع عبد الرحمن أن يدخلها ويخرجها هذا العنكبوت يعني كانت تعمل ليلة نهار لا. وفي اليوم الثالث جاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر ليسأل أسماء فضرب أسماء على خدها وسقط منها القرت وسالت منها الدماء ووقف في وجهه بغرضة فلامه أصحابه أبو بكر لامه أصحابه قالوا له لماذا ضربت أسماء لأنه يعتبرون العرب تعتبروا أنه ليس من الشجاعة أن يضرب الرجل امرأة يعني خسة واحد الرجل قوي البنياء يضرب حمراء وضعيفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقواريد كيف ما كانت زوجتك أمك بنتك رفقتك في العمل غير ذلك قال من الخسة ان يتعارك أو يضرب الرجل امرا احدنا صلى الله حينما جاءت زوجة ابي لهب تحمل حجرا بعد نزول ثبت يد ابي لهب تقول اين صاحبك لابو بكر قلنا راسلنا بقلش حدا ابي بكر ولكنها لم تراه الله حجبا حجب عنها را النبي لم تره ترى كما فعل في في في في باب بيتي حينما خرج على الرهت ولم يره واغشى الله ابصاره لماذا حجب الله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عن هذه المراه عن ام جميل لأن من الخصة أن يتعارك الرجل مع امرأة أنا قل ضعفا منه والنبي قد أتي قوة أربعين رجلا وهذا مما خص به دون سائر أمته من باب الشريف فيما ذكر في الخصائص لكن من الخصة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليتعارك مع المرأة وبيدي حزر فقالت بلغني أنه قد هجاني وإني لا شاعر مذمما أبينا ودينه قلينا وما له علينا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرفت قال أبو بكر لم تبتسم قال أتعجبون لقريش يذمون مذمما وأنا محمد فصرف الله عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء وصرف حتى هذا الرسام اللي في الدنمارك انا اقول الناس كيقولوا رسم الرسول ما رسمش الرسعس انتم متثبتون انه رسم النبي صلى الله عليه وسلم علاش انتم شفتوه في المنام باش يشوفوه هو باش يرسمه غير رسوم خربيشات ديالو دجاجيه صافي نقول له رسمه او اليه الشيطان ولم يرسم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الله ذمهه عن السنه العباد مطلقا وانما هذا استفز مشاعر المسلمين ولم يرسم النبي صلى الله عليه وسلم هل الصوره التي رسمها تمثل النبي صلى قرأوا في السيرة هل هذاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ على وجهه أنوار أظهار مشرائب بحمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقه الذنب إلا إذا قدح في صفاته فإذلك لابد بالقلب المؤمن أن يطمئن على أن تكون عنده سنة المدافعة حتى المدر المسيرة في الدنمارك وحد الصحافي أعجب قال هذا الحراك أم هذا الرجل أنا عجبت بهذا الرجل بغيت معرفة ماذا هو فذهب إلى أحد الشاب الذي يمرون يقول بنروح بالدم نفديك يا رسول الله قال من يكون هذا محمد؟ قال والله لا أعرف عنه شيئاً يعني مهزال دفاع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعرف سيرته واتبع سنته عن حق عن القرآن هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة أما تجي من من السبت إلى الحد الحد تقول له أحب رسول الله وانتكتش طاح ما الحب النبي صلى الله عليه ولا بردح لا أبدا ليس بهذا قلنا أسماء في آخر ما نختم بي إن شاء الله أسماء قطعت نطاقينها قطعت النطاقين ديلا وحزمت لهم الطعام فلما وصل عبد الله بن عبد بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاهدت الشعار أسماء شاهدت هذا قال لمن هذا الشعار قال لي أسماء بن عبد بكر قال بشر أسماء أن الله قد أبدلها نطاقين من نور في الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وليساء المؤمنين يمكننا كل شيء إخوان بغنوا بشيء من عبد الكارتان خليهم شاء الله